ف إ ن ك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إ ن ه لا يذل م واليت ولا يعز من عاديت ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ع ط ي ت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب و نتوب إ ل ي ك اللهم حبب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من ف ت ن ة المحيا والممات ونعوذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال اللهم إ ن ا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الفخر والكبر ونعوذ بك من الرياء و ا ل س م ع ة ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم إ ن ا نعوذ بك من الفقر إ ل ا إ ل ي ك ومن الذل إ ل ا لك ومن الخوف إ ل ا منك ونعوذ بك أ ن نقول زورا أ و نكون بك مغرورين ونعوذ بك من ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء وعضال الداء وخيبه الرجاء اللهم إ ن ا نعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق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 ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء وسوء ومكروه ع ا ف ي ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ا ل ل س م ة من كل إفر و ا ل كل غ ن من ي م ة ب س و ا ل و ع ب ا ل ج ن ا ن ة من ا ل ن ا ر ا ل ل ه م لا ت د ع ل ن ا في م ق ا م ن ا ه ذ ا و ف ي ه ذ ه ا ل ل ل الشريفة ي ة ا ل م ب ا ر ك ة ذ ن ب الله إ ا وفرته ا م ا إ ل ا ولا كربا إلا فرّجته ن ف س ت ه ولا ن ى ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا عدوا إ ل ا خذلته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا صعبا الا سهلته ولا ولدا إ ل ا أ ص ل ح ت ه ولا دعاء الا استجبته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة ه ي ن ك ر م ا ولنا فيها صلاح إلا, الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا ميسر ا ل أ م و ر يسر أ م و ر ن ا واشرح س ل و ر ن ا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم تعفنا مسلمين والحقنا ا ل ص ا ل ح ي ن غير خزايا ولا مفتونين ولا نادين اللهم أ ح س ن عاقبتنا في ا ل أ م و ر كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة اللهم برحمتك ج ع ل ن ا ممن قبلت صيامه وقيامه ويسر لنا أ م ر إ ت م ا م ب ق ي ة الشهر على الوجه الذي تحبه وترضاه اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام لياليه ايمانا、واحتسابا. واجعلنا ممن قام ليلة القدر إ واحتسابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ها نحن نرفع و ت ف ض ر اكف ت إ ل ي اللهم ها نحن ن ر ع و ت ف ض ر ا ت إ ل ي ك وعذابك ل ل ه م إنا ن ر ج و رحمتك و ن خ ش ى ع ذ ا ب ك ا ل ل ه م ل ا تركنا ع م الاسلاميه بدنا ب ن اللهم ل اكتبنا ت بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم إ بعذاب ن رحمتك أ و س ع من ذنوبنا فلا ت م ن عنا بذنوبنا فضلك اللهم إ ن ن ا معترفون بذنوبنا وخطايانا فتجاوز عنا سيئاتنا وسلاتنا وتب علينا يا مولانا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل َْ تفرقنا َُ من ِْ بعده ِ تفرقا ًُ معصوما ً ولا تجعل َْ فينا ولا منا ولا معنا شقيا ً ولا محروما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم برحمتك أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم برحمتك انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان اللهم أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم احم ي ح و ز ة ا ل إ س ل ا م واجمع ك ل م ة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم إ ن أ ع د ا ء ك لا يعجزونك بشيء ف أ ر ن ا اللهم فيهم عجائب ق د ر ت ك وخذهم أ خ ذ عزيز مقتدر اللهم اجعلهم ع ذ ر ه للمعتبرين وعظه للمتعظين يا قوي يا عزيز اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ د ا ل ن ع م ة ا ل أ م ن والاستقرار في ديارنا اللهم أ ص ل ح ولاه أ م و ر ن ا ووفقهم جميعا للعمل بكتابك والالتزام ب س ن ة نبيك و أ ص ل ح اللهم ولي امرنا واحفظه بحفظه ووفقه لهداك واجعل أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة في رضاك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إ ل ا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ب من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم جز الله شيخنا خير الجزاء وترقبوا إ ص د ا ر ن ا القادم والذي يحتوي على ت ل ا و ة لسور الكهف المؤمنون والروم